لما الفتح نادت علي لبسي الكوفية حمل اسلاحه بين ايدي قبل فتحاوي لما الفتح نادت علي لبسي الكوفية حمل اسلاحه بين ايدي لبى النيداء لايفدي الفاتح بعينيه حتى المرصاص الغيب Abi lfat haui, lma lfat hnaadat alik, ibsi kufi, hamal sliahub inid. Abi lfat haui, lma lfat hnaadat alik, ibsi kufi, الغادر من حوالي <تصفيق> شو الي سقطي كبرصير يا al ما يهزك ليه يا جبل اللي يهزك هب الفتحاوي لما الفتحنا تتعلي لبسي كوفي يا فتح الثورة يا فتحنا مهما صار يا الثورة يا فتحنا مهما صار نتعلم من هالختيارات نصمد ونعيهم الحصار نتعلم من فتح نادة علي لبس الكوفية حمل سلاح بين لب لبى النيداء الفاتح بعيني يبحد المور صاصي الغادر من حوالي